بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ينقد من شجرة يوقد من شجرة مباركه زيتونه لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه كانت زيتها يضيء كانت زيتها يضيء ولولا نور على نور, نور ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم باب استخلاف الهمام إذا حرض له عضر من مرض وكفر وغيره من يصلي للناس وأن من صلق قلب إمام الجالز لعجزه على القيام لازمه القيام إذا قدر عليه سبق معنا أكون المسألة هذه فيها مذايب والراجع التفصيل بينما إذا بدأ الإمام جانسا صلينا الجلوس بينما إذا بدأ طائما فعرض له الجلوس بقينا طائما معنا أدوان وبهذا تلتائم المنصوص المتعارضة في هذا وقد شرط التبيع عليه سيادت كبار شيء منا في هذا الباب وعلى كل حال انتم لو تلاحظون هذا شرح الامام النووي هناك شرح اخرى كثيره ف كل شارح تجد الترجمه تخالف الشرح الثاني عنوان الباب ترجمه الباب تجدها تخالف الشرح الاخر لأن العنوين هذه والتراجم للأبواب إنما هي من اجتهاد العلماء والشارحات وبعض المشايخ وليست من تغويبات الإمام مسلم وتراجمه إنما سرد الإمام مسلم الحديث والباب بدون أن يضع له ترجمة فأحيانا يأتي المترجم أو الشارح يضع العنوان وترجمة حسب منهبه الفطري كان يكون شافعيا كان يكون مانكيا فيضع أرجح ما عنده في المجل وهذا يظهر في هذا التراجم وشروح الإمام النووي رحمه قال باب استخلاف الإمام الاستخلاف أمر واجد لأن لا تتم الصلاة النبي ولا تكون جماع النبي قال باب استخلاف الإمام إذا عرضنا عضوه من مرض وسفر وغيرهم أن يصلي بالناس هذا واحد وأنه رسل الله خلف إمام جالس لعاجزه عن القيام لازمه القيام إذا قدر عليه وقلنا في هذا مذهب جمالين المذهب مذهبهم أنه لا يصلي القادر على القيام وراء الإمام الجالس لا يصلي جالسا ان يصلي مقوم جالسا ما دام هو قادر على القيام وهذا ماذا وقول بنسخ الامر بالجلوس ان عليه الصلاه والسلام قال فاذا صلى جالسا فصلوا الجلوس اجمعين فمن قال هذا منصوب ومن من قال الامر بالجلوس وراءه اذا صلى جالسا على سبيل الاستحباب اطلاقا والقول الصحيح الذي قلناه التفصيل ومدى بالإمامة وجمع من أهلين جمعا بين النصوص فعارضا بهذا الباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع له هذا الأمر مرتين مرة عندما جحش جنبه وسقط من فوق الدار ومرتا في آخر حياته في مرض موته صلى الله عليه وسلم نقول قال حدثنا الإماءة أحمد بن عبد الله بن هذا وهذا لي أبو عدفة حاضر قال حدثنا زعيدة من قدامة والصوت فقهة صحيح سنة قال موسى بن أبي عيش الهمداني عبد الحسن فقهة عاد عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة إذا طين من في العلم سبعة أبحور رواياتهم عن العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله علواء سعيد أبو بكر سليمان خارجي قال دخلت على عائش فقلت له ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالت بل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصلى الناس وكنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال دعوني ما أنت المخضب والمركب يا رسول في شخص او يظهر فيه فقلنا ففعلنا بناء سما المخ ففعلنا فقدش ثم ذهب لينوء فاهم عليه ذهب يلهى عليه الصلاه فصط ثم افاق وقال صلى الناس انظر الى الهم الذي كان يشغل نبي عليه الصلاه والسلام قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقل ضعوا لي ماء في المغطى ففعلنا فاختسب الصحيح أن هذا الاغتسال اغتسال كله ليس المراد بالبير وجه وليس المراد رسل بعض الأعضاء وليس الاغتسال هذا من أجل بقضي وضوح إنما هو باب استحباب إذا وقع للرجل نحو هذا قال ثم ذهب لي نوف أغمي عليك ثم أفاق فقال أصلى الناس وقلنا لا وهم ينتظرون يا رسول الله ضاولي باءا في المخضب ففعل ثم ذهب لينؤ بعن ثم هبط الناس وقلنا لا وهم ينتظرون الله قال والناس عقوب في المسجد الله الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخيره قال فارسل رسول الله صلى الله بكر ان يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا لينا رقيقا قال سريع العظرة يا عمر صلي بالناس في جوازه إن المستخلف يستخل المستخلف نفسه يستخل لا بأس منها قال فقال عمر أنت أحق بذ في فضلك فضيلة أبي بابك الصدد ومن قلت وأنه خيره مبعى النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عائشة رضي الله عنه فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه تفت ففرج بين رجوله أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر صلى بنافسه فلما رأى أبو بكر ذهب لي تعرف. فأومأ إليه النبي عليه الصلاه والسلام ألا يطأ فقال لهما اجلسان إلى جنبي فأجلسه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم لصلاة النبي عليه الصلاه والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد على يسار من على يسار أبي بكر ليس عن يمينه طيب النبي عليه الصلاه والسلام دخل هذا وقعت يعني اعترى الصلاة شيء اعترى الصلاة شيء صلوا ماذا وهم قيام حقرهم النبي عليه الصلاة أملا إذن في فارق بين أن تبتدر الصلاة والإمام جالس وبين أن يعترض ويعتدر الصلاة جلوس الإمام ومن هنا فصل الإمام أحد جمعا بين الأحادي جمعا بين الأحادي هذه حالة وتلك حالة أخرى قال فقال عبيد الله من عبيد الله <تصفيق> ابن عزبه فدخلت على عبد الله ابن عباس وتلمينه أيضا فقلت له انا اعرض عليك ما حدثتني عائشتي اعرض عليك العلم ما اكتش بقى سجادة من عائشة ما بيش دعا من ابن عباس كما افهمت الناس فأنا درست الكتب هذا والله عندي الشيخ الظنان واني دعا ادريس الشيخ الثاني ما كل شيخ مدرسه نفس الكتاب واحد ومدى واحد ونصوص واحد ومدى واحد هذا الشيخ بيدرسه بنبس وده بيدرسه بنبس المهم يكون نمس دا صحيح والنمس دا صحيح المهم هذا يخدم الكتاب وهذا يخدم الكتاب فلا تستعيب يا طالب العلم ان تدرس الكتاب الواحد على عدد من المسلم ففي هذا فئدة كبيرة جدا, جدا وقد زربنا هذا ولمسناه لمس ليقل والله انه رايع عليك المهم صحه منهج اعتقاد الشيخ اللي انت بتدرس المهم يدرس يدرس الكتاب تدريسا صحيحا نافعا هل يعني انا لي كتاب الوسطيه هذا درس الوسطي انا ادرسته عند عند المشايخ وسمعته من كم شيخ سواء مباشره او او بياسره في في جدا فائده ويده بكله بيصب في نبعك انت فاجد الله هو قلنا لو ماذا صحيح البخاري صحيح مسلم طيب ماشي ما كلنا بندرس عندنا نفس الطريقه وهذا بدنا لا هو القران الكريم كم بصره من العلماء هو القرطبي ناسات حقا من تصرف كم بصره العلماء تنتجون القرطبي بيتعامل مع مع تفسيره بطريقه وطريقه المسائل وبين احكام سبحان الله فالتخصير من كثير بطريقة أخرى الأسهلية والطرق واللويات والسنة ويجيبنك من هنا إلى أخير اتظهر بالطريقة آآ الشوكان الشيات مثلا السعب تفاسير يعني عدوا التفاسير يا منذ 30 سنة ربما بلغت 300 تفسير هذه أحصائية قبل 30 سنة ربما بلغ 300 تفسير وكان ابن تيميك نفسه في زمانه كده بيقول نعلي إراجع في الآية الواحدة مئة تفسير وزياد ده في زمان البنتين ولو كان واحد كتاب واحد يكفي في كلماته في تفسير الآية ما الحاجة بأن كل واحد كل يوم كل زمان كل زين بيجي تفسير والكتاب الواحد صاحب مخاري كم شرعه من السرعة لا يغني واحد عن الأخر صاحب المسلم كم شرعه من السرعة لا يغني واحد وواحد هذا عباد واحد. الله يقول فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له أنا أعرض عليه ما حدثتني عائشا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاتف وهاتف وهاتف هي مكسورة دلتها فعرضت حديثها عليها فما أنكر من شيء سوفي فائز تأكد توثق ولا لا ازداد فينا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي رضي الله قال مره على عباس الفضل مره علي, مرة علي والعباس مستقر انه عم النبي عليه الصلاة والسلام وله هو فيه وحق وليشانه وشرفه وكبر سنه قال حتى محمد بن راف كم حديثا ترانا غير اللي عبد الله نروف لواحد حديث من عائش طرق الله قال حدثنا محمد بن رافع من سجل الكشير ثقة عام وعبد بن حمير الكشف أبو محمد والربل بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصمعان أبو بكر أخبرنا معمر بن راشد أبو عرب قال قال سهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عدبة أحد الفقائي السبع من حفظ الفقائي السبع من أبيض عند خلال عمول إذا طيل من في العلم سبعة أبحور العلم ليست خارجة فكلهم أبيض الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة قال حسن طيب وأخبرني أبيض الله, بن عبد الله بن أن عائشة أخبرت قالت أول, أول ما اشتكت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجهم أن يمرض في بيتها وأذن له هذا من حسن حشرته صلى الله عليه وسلم استئذان نسائه قالت وخرجوا ويد له على الضض بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط بالإجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم يسمى, أو يسمى عائشة هو علي رضي الله عنه قال حدثني عبد الملك ابن شعيف ابن الله محدث ابن محدث ابن محدث عبد الملك ابن شعيف ابن الله عبد الملك شيخ مسلم وشعيف شيخه وهو محافظ والليد والإمام الشير معه قاضي نصب ومفتيه قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قال عقيم ابن خال ابن عقيم بالأيد قال ابن شهاد أخبرني عبيد الله عبد الله بن عجبة بن مسعود أن أعيشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت لما أفقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد من وجعه استعدن أزواجه أن يمرض من بيته فأدن له فخرج بين رجلي فخط رجله في الارض من شده الالم والوجع والنبي عليه الصلاه والسلام يتحامل بين عباس بن عبد المطلب ورجل اخر هذا محمول على التنو طار كان بينه واضطرب كان بينه قال عبيد الله فاخبرت عبد الله بما قالت عائشه وقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل اخر الذي لم تسمع عائشه قال وقلت لا قال ابن عباس هو علي قال حضر عبد الملك مش علي ابن الله قال متى سبح طبعا متى هو النبي ولا قبل فتره كم حديثا قراني عبد الله عبد الله متاكد حديث من اشعر وله طرق واسانيد متعددة قال فأخبرت طيب قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عطيل بن الخالب قال قال ابن شهاب أخضرني عبيد الله بن عبد الله بن عدد ابن مسعوي أن عيشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت لقد راجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لما قال دعوا أبا فكروا صلوا منه وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يطع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا خشيا أن يتشاءم به الناس يا أبي صديق رضي الله عبد وكانت فقهة رضي الله عبد كانت فقهة يعني أفقى نساء العالمين عائشة رضي الله عبد أفقى نساء العالمين مطلق وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه وحد إلا تشاءم الناس به وإلا أني كنت أرد أنه لن يقوم مقاما واحدا إلا تشام النس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يعدل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه عن أبي بكر ولكن كما ظهر به عليه الصلاة والسلام يأمل الله والمؤمنون إذ لأبا وهذا الحديث من أدلة السنة والجماعة في صحة استخلاف أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأربع هؤلاء قضلهم ومنقبتهم على ترتيب استخلافنا أو بك ثم عمر ثم عزمان ثم عزمان من قال غير هذا فهو أضر من حمار أهل نعم كما قال العلماء فأردت عيسى رضا الله عنه الفقية أن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرين رضي الله عنه اسم أبي بكر عندك يوم عبد الله قلت من أبي لا تنسى قال حدثنا محمد بن راه وقل شهير إني عابد وعبد بن حميد متى بعبد بن حميد أحسن الليل الليل طيب ابو محمد واثقه الف والله ظلم رافع فتاعدنا في عند رحمه العصر فتاعدنا بابن رافع جميل ليله الدرس هذا فاطمه قال والله ظلم رافع قال, قال عبد ملعب عبد عبد الله لا عبد وهو الكشف عبد بن حمير صاحب المنتهب والمسلم قال أخبرنا وقال ابن راف قال حدثنا عبدالله الزاب قال أخبرنا معم قال زهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته قال بروا أبا بكر فلصدرناك قالت فقلت يا رسول الله ان أبا بكر رجل من إذا قرأ القرآن لا يملك الأبعاء فلا ومرت غير أبي بكر فقال والله ما به إن ذكره فقالت والله ما به إلا كراهية أن يتشعر الناس به في اول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعت مرتين وليست هذه المراجعة مراجعة من فاضل الفاضل يا أخوة لا تحط من قدر الفاضل ما دامت بآدابها وشروطها فقال ليصلي فقال ليصلي بالناس أبو بكر أمر منه صلى الله سنة فإن كن صواحه يوسفا يبين شيئا ويبطن نسانا قال حدثنا أبو بكر بن أبي عبد الله بن محمد العس الكوك قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خزن الضريق رمي بالإرجاء وهو أذبة الناس في الأعمى وهو كيع قالوا حدثنا يحرق ابن يحر التميم اللي ابو زكريا والله له قال اخبرنا ابو معاوية متى عهدنا بابي معاوية هذا <تصفيق> لا اسنال مجعدنا محمد بن خازم الضريب عن الاعنس عن ابراهيم وابن يزيد النخع فقه عام من مدرسة عبد الله بن مساء عن الاسود وهو الاسود ابن يزيد بن خيس النخع ايضا وخضرت على عائشة تلميذها الأسود هذا رضي الله رحمه الله قالت لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة في مسرعي إذان المؤذن الإمام لقبل الصلاة وإعلامه وليس بهذا حق لقبل الإمام الذين فقال مروا أبا بكر فنصلي للناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير الاسيف حزين رقيب اذًا ماذا ان ابا بكر الرجل اسيف واني متى يقوم مقامه لا الناس فلو امرت عمر قال امر ابا بكر فليصل الناس قالت فقلت لحفصه قولي له ان ابا بكر الرجل اسيف وانه متى يقوم مقامه الاسف والحزن اخوات الاسف وأسير فعيل من الحزن ورتق القلب وسرعة الدامة وما إلى ذلك قالوا وإنه متى يكون لا يسمع الناس فلو ملت عمره فقالت لهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتنا صاحب يوسف مر أبا بكر أن يصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه حفا فقام يهادى بين رجلين ورجلان ضخوا الطالب الأرض قالت فلما دخل مسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلت عن يسارعه أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسانا وأبو بكر قائم نبي يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون بخلص السورة الأولى لما شاء جنبول أمرهم أن يجلسوا وقال كدتم أنفا أن تصنعوا فعل بفرس والروح يقومون على ملوكين وهم جلس فمن أجل هذا جمع الإمام أحمد وجماع من العلم لأن المسألة فيها تفصيل قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس جادسة وأبو بكر قائمة يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ويقتل الناس بصلاة أبي بكر كان أو بكر مبلغ ويرفع صوتهم بالتكبير ونحن ففيه جواز التخاري مبلغ لكن إذا احتاجنا إلى هذا ليس مطلقا فربما يكون مبلغ والشوش على الناس وربما يتطربون وربما يتغنى بتكبيره وتبليغه وهذا شيء محرور خائف بقية عدة حديث أي وليس الانتقال إن شاء الله نأخذها وأعتبر عموتيت الدروس الليلة ونأكتبه بهذا لبعض الضروح الصفية نحو هذه سبحانه الله ومحمدك بشد الله إلا إلا أم أستغرق أجل ونيك وصلي إن شاء الله بارك الله فيكم